فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم وبكم وعم فهم لا يرجعون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 فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين.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 124-قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال 125-قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون, وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون 126 قلنا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 وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ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 قال دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإننا إن شاء إن شاء الله لمهتدون, وإنا إن شاء الله لمهتدون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 يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خل بعضهم إلى بعض قالوا الو أتحدثنهم بما فتح الله عليكم ليحاجكم به عند ربكم أ فلا تعقلوا لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أم الكتاب إلا أمانٍ وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون ثم يقولون هذا من عيد الله ليشتوا به ثمنا قليلا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 أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئته وأحاقت به خطيئته وأحاقت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 اَفَمَنُّؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَيَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ مِنْ خِزْيٍّ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ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 ما كان عدو لله وملائكته ورسله ورسله وجبيريل ومICAL فإن الله فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بين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 ولو أنهم آمنوا واتقوا لمسووبتهم من عيد الله خير لمسووبتهم مِنْ عيد الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا وسمعوا وللكافرين عذاب أليم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 121-ما ننسخ من آية أو ننسها نأت لخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 122-ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير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 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتمنون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه 114- يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 115- ومن أظلم ممنع ممن مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين 122-لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم 123-ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم اللَّهُ وقالوا اتخذ الله ولدا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 119-كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون 110-إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن تربعا عنك اليهود ولن نصارى ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى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 يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أَنَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 قَالَ قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين 110-وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا 111-واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 112-وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنوا ورزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر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 124 وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون 125-فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا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 لتكونوا شهداء أعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنتم عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع رسول من من يقلب على عقله وإِنَّكَ لَكَثيرةٌ إِلاَّ عَلَى الَّذينَ هَدَى اللَّهُ وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم 110-قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّ وَجْهَكُمْ شَطْرًا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِرْغَبِهِمْ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 146-ولئتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون 147-كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم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 124- ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 125- ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 126- وبشر الصابرين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 إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا فأولئك توب عليهم فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم.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 نزل الله من السماء وما أزل الله من السماء إنما يفأحي به الأرض بعد موتها. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لآيات لقوم يعقلون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 141- وإذن لنا كروة فنتبروأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار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 لا يعقلون شيئا ولا يهتلون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عميم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلٌ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 إن الذين يكتمون مازل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشرون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار أولئك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 ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمه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 بعد سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنف أو إثم فاصلح بينهم فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 147-فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 148-فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ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 129-وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 120-ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، وأتوم تعلمون. يسألونك عن الأهل التي كل هي مواقف للناس والحج.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 هم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإذا قاتلوكم فاقتلوهم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 فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلها فمن كان منكم مريضا أو به أذنى رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا آمنتم فمن تمتع بالعمره إلى الحج فما استيسر من الهدي فَمَنْ لَمْ يَجْدِ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ذلِكَ عَشَرَةُ كَامِلَةٍ ذَالِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الحج أشهر معلومات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 ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله, واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فاذكروا الله كذكركم ذكرا 124-فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق 125-ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 126-أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله الله سريع الحساب، وذكر الله في أيام معدودات، فما تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقاه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يجب قوف الحياة الدنيا يهد الله على ما في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام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 والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمروا دخلوا في السلم كافه كافتو ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بي ما جاءتكم البينات فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل إِلَّا إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام في ظلل ظلام الملائكة وقضي الأمر وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ سَلْبَلِ إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 121-وزين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء غير حساب 122-كان الناس أمة واحدة فبعث الله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس يوم بينهم في ما اختلاف فيه، وما اختلاف فيه إلا الذين أتوه من بعد ما جاءتهم البينات. من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذي يلبهن العقب بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ بَسَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالْضَرَّاءُ وَزُلْزِلُوا وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم ما أنفقتم من خير فلالوالدين والأقربين واليتامى والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل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 والله يعلم وانتم لا تعلمون يسالونك عن الشهر الharam قتال فيه والقتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج له منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل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 هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين من بينها جعجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله وهو الرحمين يسألونك عن الخمر والمسرقة فيهما اسم كبير قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كَذَلِكَ كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 125-كم تتفكرون بالآخرة 126-ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير 127-وإن تخالقوهم فإخوانكم 128-والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم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 أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الهنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن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 129-فأتوا حرثكم أنا شئتم وخدوا أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبش المؤمنين ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن وكيفكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون النساءهم لهم تربص أربعة أشهر فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِن عَزَمُوا طَنَاقَة فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يكتمن ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ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 فإن طلقها فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما إن يتراجعا إن ظننا إن ظننا أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يغيرها لقوم يعلمون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 واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقت النساء فبلغن اجلهن فلا تعذبوهن فلا تعذبوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا اذا تراضوا بينهم بالمعروف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 والذين يتوّفون منكم ويذرون أزواج يترّبصن بأنفسهم يترّبصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فإذا بَلَغْنَ فإذا بلغنا أجلهن فلاجناح عليكم فلاجناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف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 121-ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن, إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله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 فنصف ما فرظتم إلا أي يعفون أو يعف والذي بيده أَوْ يعف والذي بيده عقدة نكاح وأن تعفوا أقرب للتقوا ولا تنسوا الفضن بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلات الوسطى وقوموا لله قالتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم فذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون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 والله يقبض ويبصق وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى من بعد موسى إذ قالوا لنبيل لهم إذ قالوا لنبيل لهم بعث لنا ملك نقاتل في سبيل الله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 إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينات من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وألها أرون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمن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 يشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا قالوا لا قاقت لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاك الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة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 وثبت أقدامنا ونصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأاته الله الملك والحكمة وأاته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء.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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقاة فقد استمسك بالعروة الوثقاة في صم لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 يُفقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللهِ كمثلِ حبةٍ كمثلِ حبةٍ أُبَتَتْ فِي سنابلٍ في كلِّ سُبُلَةٍ مئةُ حبةٍ واللهُ يُضاعِفُ لِمَن يشاءُ واللهُ واسعٌ عليمٌ الذين يُفقُونَ أموالَهُمْ في سبيلِ اللهِ ثمَّ لا يُتَبِعُونَ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 Huri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 وَتَثْبِيتًا وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِم كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعنب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء.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 طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست باخذيه ولست باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا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 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ إِذ إن تَبَدَّ الصَّدَقَاتُ فَنِعِمَّا هِيَ تُخْفُهَا تُخفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ أَفَهُو خَيْرٌ لَّكُمْ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 التعفف تعرفوه بسمائهم لا يسألون الناس الحافا وما توفقوا من خير فإن الله به عليم الذين يفقون أمواله بالليل والنهار سروه علانية سروه علانية فلهم أجور الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الرiba وأحلى الله البيع وحر من الرiba فمن جاءه موعظة من ربه فأتها فأتها فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولى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 وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سَفِيهًا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء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 يا لكم أقسَط عند الله وأقوم للشهادة وأدنا ألا ترتابوا إلَّا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهد إذا تبايعتم ولا يضار